زواج عجيب واحد ليلة عرس عجيبة لقي القاضي شريح الشعبي يوما من الأيام فقال الشعبي كيف حالك مع أهلك؟ قال القاضي شريح منذ عشرين سنة لم أر ما يغضبني من أهلي قال كيف ذلك؟ قال تزوجته Felemma and the Keltu Aleha, Wajettubih Jamel and Wahhusnan Fatinain. Fakultu salli Lile hi rakateinishukra. Fakettu salli, من Faraktu mun Salati Fe e theh he khelfi Turka u Birukui, Watas Judu bisu Judi, Watuselli mu نحوها فقالت Faragal على رجلك يا ابا اميه ثم قالت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا اله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإنه كان في قومك من هي كفء لك من النساء غيري وفي قومي من هو كفء من الرجال غيرك ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا فافعل ما أمرك به الله إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يقول فأحوجتني إلى الخطبة في تلك الليلة فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت أما بعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن حظك وإن تخالفه يكن حجة عليك فقالت بعد ذلك من تحب من جيرانك ومن لا تحب قال إن آل فلان قوم صالحون وآل فلان قوم سوء قالت فآذنوا لأولئك ولا آذنوا لهؤلاء ثم قالت فماذا محبتك لزيارة أهلي قلت ما أحب أن يملني أصهاري يقول فبعد سنة أتيت من مجلس القضاء فإذا امرأة عندها في البيت فقلت من المرأة قالت أمي فذهبت وسلمت عليها قالت يا أبا أمي كيف وجدت المرأة قلت وجدتها على خير حال قالت إن المرأة لا تكون بأفسد لها من حالين إذا حظيت عند زوج أو ولدت فأدب ما شئت أن تؤدب وعلم ما شئت أن تعلم فمكثت معها عشرين سنة لم أر ما يغضبني منها إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما أي كنت أنا المخطئ